سبحانه وتعالى نستهديه ونستعينه ن ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات ع م ا ل ن من يهديه الله فلا ن ظ ل له ومن يؤذن فلا ه ا د له والشكر لا اله الا الله لا شريك له ولا ند ولا نظر ولا ش ب ه له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 ف َ م َ ا صليت ََّْ وارضيت َََ عَرْبِ ََ إِنَّكَ َ ا ه ِّ النُّشِتِ وَرْتَلُوهُمَّ على ََ ا ل ص ََّ ح ا ب َ ة ا ل ط َّ ي ن ِ ي َ أَبِي بَكْرٍ وعلى َُ ر اله واصحابه ََ الْعَشَرَةَ َََّ ة و َ م ع ي ن ومن نتحمد ِ ه ا ل َ ج ا ه و أ ح س ن بهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر ى م و ح د ث ا ت ه ا وكل م ح د ث ة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله م ص ح ب ا الماء في ن ص ت ا ل المسلمين م ع ش النفسي ب ق الزوتات أسأل ه أنه رزق ا ل ي ا انتقوه ه في النار ه و ل كل ل ى كما جمعنا جميعا من كل حدب و على طاعته وابتغاء لتطبيق س ن ة نبيه أ ن يتنعم ن مع نبيه صلى الله عليه وسلم في ا ل و س ع ا ل أ ع ل ى انه سبحانه وتعالى ارحم بنا من الامم و ل د خ ر ه و أ س أ ل ه سبحانه وتعالى أ ن يعز ا ل أ س ل ا م والمسلمين و أ ن لا يعيد علينا نفت هذه المناسبات الطيبه المواقع ر إ ل ا والمسلمون إ ل ا والمسلمون في رفعه وعزه ورياده وقوه وسياده إ خ و ا ن ي ا ل المسلمين د ق ا ئ لن تزيد حتى أ ق ل أ ن ا و أ ن ا ا د ن ي على مدى الذل و ا ل ه و ا ن التي وصلت إ ل ي ه هذه ا ل أ م ة أ م ه م ك ل و م ة م ك ر و ح ة تتاعت عملها سائر الامم و آ ث ر التداعيات على هذه ا ل أ م ة ما قاله المدعو الذي يمثل ا ل م ص ا ص في العالم واتهم ا ل إ س ل ا م باتهامات هو بريء منه ووالله ما ج ر ب احد قط أ ن يتهم ا ل إ س ل ا م بمثل ما فعله هذا المدعو ضاب ا ف ت ح ه صرح بها م د و ي ة رئيس أ م ر ي ك ا بوش وصاح ب أ ع ل ى صوته دون حياء ودون خجل وقال ب د أ ت الحروب ا ل ص ل ي ب ي ة و ت ن ا ه م ب ا ش ر ة ما حدث في الدنمارك و ت ن ا ه م ب ا ش ر ة ما فعله بعض الخبثناء وذهبوا إ ل ى ق ر آ ن ن ا العظيم وقطعوه ومزقوه و و ط ع و ا عليه بالاحسان هذه ا م ة مكلومه وامر ان احدا قط من أ ف ر ا د ا ل أ م ة تمعر وجهه أ و ت أ ث ر ل م ا حدث ل أ م ت ن ا ف إ ن الله مشترك و ن س أ ل الله أ ن نرد المسلمين جميعا إ ل ى رد الاسلام ردا جميعا أ خ ي المسلم اختي ا ل م س ل م ة أ ن ا ف ق ر ت يوما ً م ن الذي ي حس ولم ك ن ه ذ ا م ن الذي جعل هذا, هذا الرجل الذي يمثل أ ع ل ى ق م ة في النصارى يجترئ علينا ويتكلم بمثل هذا ا ل ه ر ا ء ويصف ا ل أ م ة ويصف نبي ا ل إ س ل ا م وياتي بالخبز الشديد ويرسم ل ا ويرصب الكلام إ ل ى ملك بيزنطي يصفوه ب أ ن ه موسوعي ويقول أ ن محمدا ما جاء بجديه ما جاء الا بسفك الدماء ما جاء الا بتفرق الناس إلا هلاهيم ومحرك واستيكار ل و أ ر د ت في هذا التفلح العظيم النبار الذي ما اتينا ل ا افتراء الله عز وجل وافتراء سنه نبييس و س ل م أ ر د ت اخواني أ ن أ ق ف معكم على ح ق ي ق ة ا ل أ م ر ولم ا كل هذا يحدث ولا ا و ا ج ب علينا الشيء الذي يخري ا ل ا ح ا ث ويجعل الانسان يموت ق م د ا أ ن هؤلاء القوم بدؤوا يطعمون في ا ل إ س ل ا م ب أ ي د ي المسلمين ب ا ل ش ي ء ا ل ل ي ا ل يحتاج ا ل و ط ع م و ان يكون ه هناك و من يهتم بهذه ا و الطريقه م ا ه م ي ت م ك ن و ن و ي ط ع م و ن ف هناك من يهتم بهذه الطريقه التي يمكن ان ي ر و ن هناك من يهتم بهذه الطريقه التي د م ك ن ان يكون هناك من ي ه أ م ب م ا إ خ و ا ن ي محلى المسلمين حديثي معكم في هذه ا ل م و ع ظ ة البركه ل ي إ ن شاء الله و ض ع ف له ع ق و ا ن ا وهو بعض الاساليب ا ل ح د ي ث ة في هدم ا ل إ س ل ا م وتفتيح المسلمين عدن شهد النهار وإحنا نايمين منا مولان مولان يعيش ظهر أسهار وهو والذي للجنهار شغل شغل يفعلون ويبنم يصيح يصيح يستركز صدية ويفكرون ليل نهار واستطاعوا ان يستاثروا ويستحوذوا ر على جمع غفير من المسلمين واستخدموهم معونا للهدم وفاسا للصدر لهذه الامهات اخواني محمد المسلمين السنابيق العذري واركوك ان تعيرون لاذانا الصالحين وقلوبنا العلم الامر خطير ل أ ن ا ل أ م ر أ ن ا م ش أ ت ك ل م ع ن ا ل ق ض ي ة ا س ط ي ه واولئك الربا ولا اولئك الزنا لا لا ل انا لا أ أ ت ك ل م عن ح ض ي ر الاسلام م ح ر و ب اللي خصوصا ن دينه الذي لا م ك ا ن ة لنا على وجه ا ل أ ر ض إ ل ا من هذا الدين و إ ن ح ض ر ن اخي المسلم ما هو س ي ا ر ه وما هي منزلتك ومنزلتي بدون الدين لا ش لا شيء من اجل هذا الاختمام يا معشر المسلمين س ن ف د الله بشيء من التفصيل و ا ل إ س ل ا م وعلى خطر استطاع ا س ا ن اوجز الكلام فركز معك اخي المسلم على صوره بلغه عامه تشوف إ ي ه بصحباتك م ت ع ي ش ك ت ق وتشرب مصر طيب الله اللي حصل على ايه ودلوقتي بينفع عن ص و ر وكان روحي و ف ع م ن ومفائلين ا وكان ل كذب ن ا شعب مفضل يعني احنا خلاص لست لسنا أ ق ر ب على الله من بيدوّر ع ن و ب ا ل ع ر ي ق يخدمون تمكنوا وتربوا يبقى اشتغل في الحيوانات ابتداء يا اخواني بقى انا بقى هازور ك و أ ص و ر على وفن السجين عشان اعرفك انت مين وامتك شكرها ايه امت الاسلام فصار ا ل أ و ل لما تمسكوا د م ن ه م وطبقوا سنه نبيلهم واعتزوا بهذه الشريعه خلاص كان لا يستطيع ا ل م ك ب و ل على وجه ا ل أ ر ض مجرد بس فرق يركش بجوار في دار أ و بيت م س ك ن ليه وجد ت ا ل أ م ه صوره متماسكه على قلب رجل ما تمسكوا بدينهم و ع ت ز و ا به فاعزهم الله عز وجل هو أ م ا م الحاكم و ت ص ه شعبيه ل س ن ل صحابه تشمس من, من حديث طارق بن شهاد وهو من التابعين يقول طارق خبث عمر بن الخطاب ومعبر عبيده و ع ل ي ة ا ل ص ح ا ب ة في زيارتك الى بلاد ا ل ش ي ق و ل طارق كان الموضوع و ن ا يتكون من جنه من ا ل ص ح ا ب ة والتابعين ووسائل من ا ص و ا ت ه ومستقبل الجبال هي جنه جندك なぜならば、マーカーを取り戻すのか。 ونزع حفيه من ا رجليه ووضعه وتحت ابطيه وخاض المخاض برجتان م برجليه ومعّي أبطل رئيس و خ ل ي ف ة أ ك ب ر ب ق ع ة على جبل فلما امرنا بنصر ان نزل قال قوه يا امير المؤمنين ما يصروني أ ن أ ه ل الشام يرونك على هذه الحاله والله اوضحك يا م ي المؤمنين كده ي ت غ ي ر ا ل ص و ر فما رايك يا امي المؤمن المحدث ابن ا خ ط ا ب ي ن عمر وقال لو عمرنا يا ربيده ش ع ر ت ه ن ك ا ب ا و ا اباء وسريع فمقال يا ربي كنا أ ذ ن الله كنا أ ذ ن الله فاذا طلعنا ا ل مزفي غ ي ر م ا أ ع ذ ن الله أ ذ ن الله لقد ادفت 私たちのお話を聞いてください。 <تصفيق> اخواننا أزليا لا يتغيّم لا سبيل و ل الكرام ى ل ل أغنى ا إ ل ا ا ل إ س و لذلك ي س الإسلام دوائل قال ربنا عز وجل في معرض ا لو ز ل ما ن ل ب ش ر ي ة ل م ا د ر ا العز في غير ما ا ع ز ه ربنا عز وجل قال سبحانه وتعالى بشر ا م ن ا ف ق ي ن ب أ ن لهم عذاب الامن ً أ الذين يتخذون الكافرين أ و ل ي ا ء ا ن دون المؤمنين ا ي ب ت ر و ن عندهم ا ل ع ز ة ف إ ن ا ل ع ز ة لله جميعا ً من كان يريد ا ل ع ز ة فلله العزه ة و فليس له م إ ل ا سبيل واحد هو أ ن يبتغيه ا عند الله عز وجل بالتمسك بكتابه وبالتمسك ب س ن ة ن ب ي ه صلى الله عليه وسلم تعلمون ا خ ل ا م ن ن ا المسلمين ا ج ب ت ن بعض النواقص بعضها سلطانا لامتك أ ك د ا د س ل ف كشعورا ا ل ي وكان غصباين على وجه ا ل أ ر ض التاريخ في تاريخ وكل التاريخ وكل ث ن ب اهل ا ل ت ل ي في ت ا ر ي خ أ م و ا هذا العبد الصالح أ م ي ر ا ل م ؤ م ي ن خ ا و ج كان ي ح ب ا ل ع ا م ويجاهد عاما فلما توارد انتصاراتهم على قسطنطين ملك الروم صارت الروم ص و ر ة ر ج ل ي ا على ملكهم وسبروا َََ ع َ ي ن ا ه ِ وعزلوه َََُ فحطوا َََُ ل ي ه ورفدوه وذهبوا ََُ إ ِ ل َ ى أ ُ م ِ ه ِ اي امه قسطنطين وخلوها الملكه اسمها ل ع ريينيه فلما تولت الملكه على عصر الروم و لا تغرب الشمس عن مملكتي فلما تولت المراه المملكه ق َ ل َ ت ل َ ا م ح َ ا ل ذ ا َ ن اخر ا ت ف ق مع ضعون الرشيد على جزيه تدفعه كل س ن ة ولا ت ه ر ه ولا ل ح م فقرر ضعون الرشيد الجزيه ومزرعه فلما علم قبول بما فعلته الملك اليمين صاروا ايضا ع م ل ه وعزلوها وولوا عليهم ملكا سموه نقفور فلما تولى ن ق ف و ر ا م ك ة ودلت ا ه ر و ن الطاعه أنا اول م عمل قبل ا ل سنه وحكمه من ملك الروم الى هارون ورشوش ملكه اما بعد فان الملكه التي كانت قبله اعطتك من اموالنا ما انت خليك ان تعطيك ن نسبه وهذا ما فعلته إ ل ا نظرا لحوق النساء وعجزهم فاذا اتاك فهم هذا فرض انت ما أ ت ي ن ا ك من أ م و ا ل ن ا ومعه م ث ن ا و إ ل ا فالسيف بيني وبينك فلما وصلت الوسيم الى هارون الرشيد اشترط غضبا وقلب الكتاب وليس هذا م ع ا د ة الملوك والرؤساء وكتب عليه من ح ا ر و ن الرشيد اهل المؤمنين الى مكسور تدعو ق ر أ ت كتابك يا ابن الكافر والامر ما, ما ترى ل ما تسمع أ ن ا مش عفو ا ل ن ع ي الكلام ولا ه من مظاهرة و يجب على المتعه ان يسكت ا ل أ م ر ما ق ر ى لا ما تسمع وقام من فوره رضي الله عنه وارضاه و د ه ز جيشا و ل ق ل نقفه درسا الى قيام ا ل س ا ع ة ستظل ل أ م ا تتحدث به وبدلا من ن يصالحه على كم من ا ل ع ي ن من ا ل ج ز ي ة كما كان اتفق مع اليمين صالحه على الضفه اضعافه لما اعتزوا ب ي ن ه م وتمسكوا ي ه ا ع ز ه الله عز وجل بل ع ز بذلك في المسلم لما توالت بصائر المسلمين على الروم وعلى فارس ك ا م الغرق بنفسه واستطاع و ا ت جيوشه ق ل و تعالوا اهل كل يحذر كلهم ه ز ي م ة ه ز ي م ة ه ز ي م ة اخبروني أ و ل ي س ببشر الذين تقاتلوا ا ل ي ر فقام قوم وقال أ ن ا أ خ ب ل ك يا سيدي انهم بصر ولكن ليسوا ئ ر البصر بصر ليس بصر كسائر البصر انهم يصون ر الخمر ويزنون ل ا و إ ذ ا سرق ابن م ن ل ي ه م قطعوا ي د ه ووالله إ ن احدهم يحرص على الموت قبل ان يحرص اهل النار فقال هرقل للقائل إ ن كان كما تقول حقا ولو الله ليتملكوا تحت قدمي هذه هذه المتق هذه المتق وهذا سند الصيف اهل حصبتهم وده العلماء اعدائهم فيهم المضمون وجماعه المستشرقين اللي جنبوهم ب د أ و ا يعرفوا الدنيا م ش ي س وصلوا الى ح ق ي ق ة دلت عليها ل أ د ل ة ا ل ش ر ع ي ة والواقع أ ن سر ق و ة المسلمين في ت م س ك ه بالشرعيه ثم هم متمسكين بالشرع لن يستطيع مخلوق ان يتعلمه ثم هم على قلب رجل واحد لن يستطيع أ ح د ان يقترب منه لاتمنى وضاقت ب ص ر ا ل ه سبحانك م ن ذ ا سيكون وفيه رجل من ع ا م ة الناس بدخل مختلفه و ر س ط ه طيب ا ل ت ح م ا ه فجاه يفك ا ل ص ؤ ا ل عنهم لعبتوه ر س كبير اوسع رجل、بقبير. بقى كبير يعني مثلا معاه عشرين شهاده ومعاه ف ل ص س وصحوه جديده وله سلطان يعني له ز ي د فبدا هذا الضعيف الذي لا و ص ن له يحتذر ويتسق كانت ض ي ر ف ب د أ أ ه ل البلد يدعون سير يفوت يعظمون ل أ ج ل هذا ا ل كبير فلما علم ان الكبير هو سببه وقوته تموت بدر ما يشترى ب ع ن ي د ر ا ي ما ي ف ك بدر يفكر ب د ما ي ف ك ب يفكر بدر م ك ر ب ما ي ف ر ب ا يفكر بدر ك ر ب د ما ي ف ر بدر ما ي ف ك م س يفكر بدر ما ي ف ك ه ي ن ي ي ف ك ه ي ما ي ف ا ي ع بدر م ك ر ه وقوتك وشرفه و في الاسلام عزك ورياضتك وعقوله على احم الارض في الاسلام ووالله ولله ا وطلع مهما ابتعدت العزه في غير هذا الطريق اما ان الوضع خنفشت الوضع خنفشت ه ذ المظلمه لما فرحنا الدين ومدعنا نتمكن السرور زوجها زي انا بعوده على مظل التاريخ كله ما ز ا يقول لا قرار غرفتك م ا ذ ت أ ح د أ ب د ا ً و ي ح ت ل م ليه لا تقوموا خلاص بتختاروا لنا بدنا يسلوها وهيكسروها و ه ي ت ك ل و م ا فبدنا يتكلم ومترفا في الاسلام بدر اشتاقوا من اجل هذا اخوانا العشر المسلمين اردت ان اذكركم بكلمه مسارك س ل ط ه ن اعلاء لكي يتفسخ المسلمون من دينهم ويبعدوهم عن حقيبته هو تاسس انها لا تفهم يمه هنا بندرس في الاعتناء ل و ل ه ا ل ح م ل ا ل ف ر ن س ي ة على ا ل م ن ص و ر ة وجهزموهم وغابوا لوسع التاسع عشر و ح ب س في ضرب لقمان كندا كندا ذلك يقول جوناثيل وهو رفض كان مناسقا لوسع التاسع عشر و محبوس في ضرب لقمان يقول كانت ف ت ر ة الاعتقال لوسع التاسع عشر أ ك ب ر مكسب ل ل ح م د الفرنسيه استطاع الرجل ان يفكر كيف يغزو ويدمر ت المسلمين لكن موضوع الحرب وموضوع غش الزعل ومشكله المظلم لماذا افرت لجوا الى أ س ل و ب جديد اسمه الغزو الفكري اسمه وتعريفه الفكري وتعريف و واستخدامه لوسائل غير عسكريه لصرف المسلمين عن دينهم وزعزعتهم عن حقيقتهم وده مش كده حاجه وهقع لك أ م خ ن ه و م ا ذ ي ز وسوء د ل ل من ادله ش ر ي ة و ح ق و ل ك ك ل ا م ا ل غلط علشان تعرف أ ن ا الحظهم اياك أ ن اقول انا و أ ن ت أ ص ب ح ت نيجي في الامم هي ده مش ك د ت ع م ل ت ض م ر في بيتك وانت ما ت ح ت ا ر ي عملت خ ر فقومتك وانت ما تجداني انا والله اخواني ما قصرت بهذه الموعظه الاحذر واحذر نفسي ان نكون جميعا عم من أ ج ل هذا قراته وانتقلت لكم من بين ثلاثين مسله سلكها أ ع د ا ؤ ن ا لصرف المسلمين عن دينهم ثلاث مسالت مسلح, مسلح بشيء من ا ل د ق ة و ا ل ت ه د ة وعرفت ي ن ي ع من اين يؤكل الكتف واتيت بالثلاث مسالت ولكل ل أ س ف و أ س ف أن ك ل وقع في هذه المساله المسرح ا ل أ و ل والله حي وينتج بالازاله الشرعيه والكلام والغرب وهنا وقف المد البشري في, البشر في بلاد المسلمين يعني ايه يعني قلل نسج المسلمين قلل نسج المسلمين نعم وقفه مد البشري نعم اخبرني ا محسوما المسلمين انا ا ت ح ل م عن ادله الشرعيه ولن آ ت بالنصوص الشرعيه الا إ ذ ا اطلبت إ ل ى ذلك ا ل ت ي توضح لنا بجلاء ما الغرض ا ل أ ص ل ي من النكاح أ ن ا جوزك ليه وتعالى من ر معاها كده هسماعك كلام الغرب كلام أ ه ل الطلاب في ق ض ي ة النسخ ا يقول المؤرخ العالمي ي بني مشهور اوي يعني عندنا كلام بشر من بخاري يقول هذا الفريس ان ا ل ق و ة ا ل ب ش ر ي ة من أ ع ظ م التحديات التي يتوقف عليها تقدم أ ي حائط ض ر سليم ا ل ق و ة البشريه كتب الناس هي ا ل م ع م ة الوحيد أ و ا ل أ س ا س الوحيد الذي تتوقف عليه اي حضاره س ل ا م ة ويقول غير اسمه ام نسكي أ ي ض ا مؤثر اشد منه يقول أ ح س ن ا ل أ ق ط ا ر وفاهيه و أ ح س ن ه م ع ي ش ة أ ك ث ر ه م ن س ل م و ي ق و ل ا ل خ ب ي ث ه ذ ا م ا ر ت ن شميتز الماني يقول إن عنصرين اثنين اذا تمكنوا و ظ ل و ا على هذين العنصرين س ي ح ت ث خلل في م ز ا ن ا ل ق و ة وسيصبحوا ق و ة ع ا ل م ي ة تهدد ا ل ب ش ر ي ة العنصر ا ل أ و ل كثره نسبه والعنصر الثاني ما في, ما في عرضهم من خيرات هذا كنبه ان لدى المسلمين او السويس تمرهم او بدين هيعملوا خلل في توازن القوه وستكون قوه عالميه تؤثر على مصالحنا العنصر ا ل أ و ل كثره النسل كثر عالمهم والعنصر الثاني ما في ارضهم من خيرات وبناء على ه ذ ا و ا ا ل المسلمين بداوا يروجون لهذه الدعوه ا ل م و ل تحمل ا ل م س ل م لما راوا جماعه علماء اتكلموا قالوا بس إ ايه تحديد حطه تنظيم دي ت ف ظ ي م بس إيه الوصف يقولوا يعني شغل عيد شويه وتنظيم الناس دي ا خ ب ا ر ن ي ماشاء الله المسلمين طبعا يعني لنتكلم عن كفين ر يدينا الشرعيه ولكن بدون سنه الف وتسعمائه كم ستين حدث اجتمع أ ك ث ر من مئتي عالم د ا س ل م من كل لقاء ا ل أ ر ض في, في مجمع البحوث وعاد المقام الف وتسعمائه خ م س ه وستين وكانوا اجتماع رسمي عطايا حكومات لجهه بتلعب بحث ومن ج م ل ة القضايا التي بحثوها ق ض ي ة تنظيم او تحديد الاجتماع واتفق هؤلاء السنه الطيبه من علماء ا ل أ ر ض على ان تنظيم النسخ أ و تحديد النسخ أ م ر لا يتفق مع الشريعه لا من بعيد ولا إيه اللي عملت من قرن ب م هنا ونجرس أمريكا وقر رفع النعومه المقدمه من أ م ر ي ك ا لنصف بخصوص تحديد النصف من س ت ة وثلاثين مليون إ ل ى خ م س ة واربعين مليون بحبون أبداً. أبداً. يكون. ولكن عرفوا قوة أخواني لذلك أنه في علم الاقتصادات نفسك أن أنه سر في أ ن ا طبعا ان ا ل ف ا ق بينعم امور صغيره ولكن انا عاوزه وصعبه انت بتعرف ي ل ولا قمتك جميعًا امتي ص ا ولا ف يقولوا لك الاقتصاد بعرف ا م ت ص ا ده على انا خايف منه من بعد ب ذلك ر أ س المال بعد ذلك ا ل ا ي د العامه ثم علق من قال هذا و أ ه م ه على ا ل إ ط ل ا ق ا ل ا ي د العامه ل سقط ا أ ع د ا ن ا ل ه ذ ا ا ل أ م ر وبداوا يروجون لهذه ا ل د ع و ة ا ل خ ب ي ث ة ويبذلون قسيرا من المال لذلك ا ح و ا ن ن ا يقول ملك ك ب ل ا ء الراس الاولى من ل خ ب ر ا ت ا ل م ر ك ز ي ة الاولى يقول هذا الرجل إ ن ا ل ح ق ي ق ة ا ل ك ا م ل ة في المساعدات التي نغطيها لغيرنا تكبر في م ص ا ل ح ن ا اولا و ا خ ي ا يكون في مصره ثم يقول و إ ن حدث شيء من ا ل ف ا ئ د ة لغيرنا فهذه غير م ق ص و د ة غير م ق ص وما د ة و هذه ا ل م س ا ع د ة الا ل م ا ث ا ب الطعم الذي يعطيه الصياد غير ف ر ي س ه ل ت ط ع في الشباك ب المخابرات مش أنا ستة اللي هم ر أنت الأخذية أدفع ي ويدي اللي ن من الخمسة معك مع هما الأخذة الأخذة الأخذة الفضائح طرح محمد حولك وين وصل مرود القطعة ل هذه ا خ ب ي ة ح ت أصبحت ى ا ن ك المخلف أبي يسرى ل ولا ربي تعرف تغبير ولا عشرة س حتى ت ع ر ف على ا ل خ ط و ر ة سبحك م خ صدرك الحاكم ب س ن ة ا ل صحيح كما قال على ف و ت الشيخين من حديث معقل بن يسار يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله تزوجت ا م ر أ ة ذات حسن من ومنصب وواد غير انها لا تدع ل لا وسلم ي ه فرفع الرجل وقال له مثل ما قال نهاه لمسلم ي ة فرزع ثم ثم قال تزوجوا ّ الولود فاني مكافر بكم الامم يوم القيامه انا اعتقد انك بص كلام النبى وبص كلام الاعظم الا لهم مسلمين وانصران إ ذ ا ت م كانت ن ه ذ الغسران سيقضرون و ن ا م ي في مسرعه ا ل ومسرعه ومسرعه ا ومسرعه ق نصر ل ل ي ن ومسرعه ت ي ومسرعه في سنه ي وفي ا ل ت ح ر ي ر س ت ة م ن فتاه ع ا و ف ي ن بس رجال طيب إ ذ ا كنا في نفس المحطه ا ل س د ا ن في الكلام اللي عرفنا اللي ب ي س م ع و ده طيب السودان بيولدوا لهم تحريض ا ل م س ا ل ل ج ا ده السودان فيها م ي ة وعشرين مليون ف ت ا ة وعدد س ك ا ن ه عشر عشر عشر ع فيها ستين مليون فدات وعلشان تسري فيها عشرين مليون فدات وعلشان ى سجر تسري ي انتبه انتبه عندما كوزي ا ع ق ل ا ر ا د ع و ي د ح ك علينا المسلم لا يضحك ع ل ي ه ا ابدا ل أ ن ه ب ي ل ت ر س ا ل م ذ ى والاول من الله عز وجل فاذا تركنا الترك هذا ينضحك علينا ويتاثر كما يقول 私はこの辺りの人たちの話を聞いてみると、 وشيع ل خالد بن الوقاس قالوا شادي حد من الذكاء خالد كلمه ن ر اما ل م ش ك ل ه اللي متعرف عليه انه هو شيع ا ل ب ع ي ن اللي قلنا لا فيه بقى شيئا ومررر نشر بعد الربعين معا راح المدينه و ا ل ر ر ر ة ر ا ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ل ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر فالله اعلم والله ما تصرش به الله اعلمه ابتعثنا لنبلغ العباده من عباده العباد يا ل ع رب العباد ومن جلد الدنيا الى ساعه الاخره ومن جو الاجل الى عدد الاسماء ر وإلا ل س بينه ب ووالله لاسلامكم احب الينا من ضرائبكم ف ل و س ن فلوسنا نحتفلين ح ن ا بس على فرق ا ل س م ف ر ض ن ظ ر مسلم وقالنا اولدتم من العرب كنتم إ ذ ا قحطت ارضكم و أ ص ا ب ت ك م ا ل س ن ة ارسلنا اليكم س ن ة أرسلنا الشعير والطلب وتاكلون ا ل م ط ع و ن ا فكذا بدر ا ي أ ا ونتكلم برا فقال رد حقا ايها القائد كنتم توصلون الينا الشعير والطعام فلما اخذنا الشعير من عندكم واطعمناه ابناءنا ونساءنا أبناء استطعموه ن وقالوا لن نتخلى ولن نستطيع ان نعيش بمين هذا الطعام فاتينا لنطعمهم او نقتلهم و ن م و ت العزه وشفت القوه شفت الجوع ل أ ن ه استمد قوته الله اكبر ا ل م س ل ح الثاني اخواني مع ا ص د ا المسلمين ا ليس لكه اعداؤنا لزعفاء المسلمين عن دينهم بس الفرق ة بين ا ل م س ه فما وقتش قلت اعمل حدود ا س ع و د ي ه وحدوه ل ب ي ن ومتعدش ا الا التاشير و ا ل ج و ا س والخش في الجهاز نشوفك م ا ش صح والله اراه فرروا يقول ا ل خ ل ي ف الهادئ لورانس د ر ا و ن وهو ح ب ي ر في العلاقات يقول طول م ن المسلمين يجتمعين تحت أ م ب ر ا ط و ر ي ه و ا ح د ة على قلب رجل واحد سيكونون ن ع م ة و خ ط ر على اهل ا ل ر ح م كلام ه فبداوا يمس الفرق ة بين الاسلام يمس الفرق ة بين أ ف ر ا د ا ل أ م ا ل و ا ع د ة يمس الفرق ة بين أ ف ر ا د البيت الواحد و ل د و ي أ ت ي ن ا معارض ما سمعنا عليه قط نعرف العربيه نعرف القوميه نعرف بلدا ل بلدا فترتب على ه ذ فرقة بين المسلمين ص ر تترتب على هذا الفرق بين المسلمين و ن ج ا ء ا ل ل ي بين الفيل والفيل والسجن ما في بلدك ت ع مدام صلى العيد ومع ذلك ا ولا يريد ان يجمع المسلمين احنا, احنا ديننا وسرعتنا وحده وليس سببا م ك ا ن بيننا ا ل ع ص ب ي ة و ا ل ع ن ق ب ر ي ة كلها دعوات م ه ز و ب ة م ر ف و ل ة خويكه ممكنه عفى عليها الزمان 私たちのお話を ا ل てください。 في يا عهده شوه سلمان ا ل ف ر س ي دا كان ي ب ع د ويشترى قت فلما أ ع ط ت ه صديق ا ل م ه وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال سلمان منا اله وكان, وكان عمر يقول سلمان اضبطه سيدنا و أ ع ط ى سيدنا بل وصل الامر ان الاسلام اصل له ي ن د تعديل التعود كله جه واحد اسمها زيد ن خانفة من اللذين مولا مولا شوفها و ج زيد و ا منه؟ بنت جحش الحسيبه ا ل ن س ي ب ه ا ل ق ر ش ي ة ب ا ل ت عهد و سيدنا ابن جوزيف وحبت لجوزيف ياتي سهاد الروم و ل ا ن يجب ان ل ا س و ع م ر برق ن ه ل ا المساله في المساله م ة ب ا ل ى ج ي ش ف ي ه أ ب و وعقر بطر ان يكون هذا المساله ا ل د ي يجب ان يكون ه م ا برق ا ل م من ا ل ق ه تخيلوا نصبحنا مرحله الفل ط والهوى ن ربط نحن د م ف ع عضو ا ع ل ه ا تخيلوا ن ص ر ح بين الفل والهوى ل د ن الحال ل اخوانه المسلمين لا ع ز ة ولا س ي ا ولا ملايين الا في الاسلام و ل ص س ح ي ن ا ل ا س م ف إ ن أنت تعيش عزيزا بالطريق ا ل ا ص ا ح الاسلام غير م ف ي ش و أ ع ل م ا ل إ س ل ا م الا لكان العهد النبي صلى الله عليه وسلم القائد المغبره أبو س و ل ا ن ي خالد بن الولد ا ش ت ب ع في موقعه اليوم مع ن ص ا ر ى الروم كان عدد الروم م ئ ت أ ل ف وعدد المسلمين سته وثلاثين الف ما, ما تمشيش حرام في الصف الخليطان وقام خالد بن الوليد تقابلت م ه ا ماهام طالب في الصف الخليط ابن الولود قعدة ابن ا ل وقال عنه ن فقال خالد بن الوليد يا هذا نحن ق و م أ ك ل ت لحوم البشر وشارف الدماء وعلمنا أ ن ه لا يوجد دم أ ط ي ب من د م ا ئ ه م ف أ ت ي ن ا لنشرب من دمائكم وهم ا س ك ر ثلاثين ا ل والروم في الاثم ع ز ة للاسلام ف إ ذ ا اضطريت ا ل ع ز ة فلا اسم اخلاص قال اضعت ودعوا الله وعلمت تجرؤوا علينا وهم و تتعرف اتخذوا س ن الناس مجرور و نفسه ح د د بالاخوياء يغيره ل س فيه دون عنه الله دون ما استندوا ن قوتهم ن ا ل من س ل م ي ضعفنا ل ت ر الامه مقبوله و ا ل أ م ة تنتفع وتعادف عليها ا ل أ م م بكل حدب وصوت اللي عاوزه يقولوله انت انظر نفسك وانظر إ ل ى ا ت ص ر ف ا انتفعنا ب ا ل ض م ر في ا ل أ م ة ولا تشرحها ن ت ف ع ن ا انها عاوزت ج ي ب اياتك ي ه م وتكسر نصب م ه وغير خط دا الذي اردته من هذه الموهبه على وجه ا س ت و ج ب ا よろしくお願 كما جمعنا ربنا عز وجل في هذا المكان من الله ابتغاءه سبحانه وغاء وجهه وتنفيذا ل س ن ل نبيه صلى الله عليه وسلم أ س أ ل ه سبحانه وتعالى أ ن يجمعها في مستقبل رحمته تفرقا س ب ا ن ه مع ع ب ي ن ا صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا و إ س ر ا ع صله أ م ن ا م ن ا وسنه على قولك الكريم اللهم ل ن تدع لنا في هذا ذنب عظيم ذنبا الا وفقك ولا ناكب إ ل ا رحمك ولا ن ر ي ض الا شكوتك ل ا 「あなたの声が聞こえてくる」 アナウンサーのお客様いました。